إزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين نعم يقول هل ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الصلوات الخمس بوضوء واحد وعليه كيف يقال بوجوب الوضوء لكل صلاة لا أذكر الآن هل ثبت في ذلكم حديث وإن كان ثبت بذالكم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مثل ما ذكر السائل يكون الأمر مثل ما ذكر السائل نعم يقول إذا ثبت ضعف الأحاديث الواردة في فضلات رسول الله عليه وسلم من الدم والبول لكن كيفما وجد عن الصحابة من أنهم كان يأخذون وضوءه وبصاقه هذا ثابت فيما يتعلق بفضل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتسابق تسابق الصحابة رضي الله عنهم لبصاقه هذا ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وكانوا يتبركون بذلك وهذا أيضا من الخصائص هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشارك فيه أحد سواه صلى الله عليه وسلم فالتبرك بفضل وضوئه أو التبرك ببصاقه صلوات الله وسلامه عليه هذا كان يفعل الصحابة وثبت بذلكم الحديث وهو من خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي لا يشاركه فيه أحد سواه ولا يحل التبرك بوضوء بفضل وضوء أحد غيره عليه الصلاة والسلام أو بصاق أحد غيره مهما كانت مكانته في الفضل. نعم. المقعد المريض مرض دائما يصلي جالس نعم. فهل يأخذ النصف نصف الأجر بالنسبة للمريض يأخذ أجر القائم لأن الحديث الذي فيها صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاة قائما هذا في حق القادر على القيام هذا في حق القادر على القيام أما من ليس قادرا على القيام فإن أجره يكتب له كأجر القائم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيمة فإذا كان الذي منع المرض من القيام فإنه يكتب له أجر صلاة القائم والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله جزاكم الله خيرا